جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين جاء عدد من الاسئله في مساله القرى التي لا يوجد فيها اهل علم هل يكتفي الانسان اذا كان هناك كتب او اشرط علميه هذا هذا السؤال الذي طرحه عدد من الاخوه هو في الحقيقه ليس سؤال وإنما تنبيه جميل لأن في زماننا هذا من فضل الله عز وجل تيسرت أمور كثيره من وسائل العلم وتحصيل العلم فإذا كان الإنسان تمكن من الاتصال بأهل العلم والتردد عليهم مع بقائه في منطقته ويحمل كتبا ويحمل اشرطه فبحيث أنه يتفقى عليها ويتصل بأهل العلم يسألهم فلا شك أن هذا مما تصلح به الأمور نوعا ما لكن الارتحال للطلب لطلب العلم هذا شيء آخر أو مجيء عالم وطالب علم متمكن للمنطقة أيضا شيء آخر وكما يقال ما لا يدرك لا يترك من لم يتهيا لهم لا هذا ولا ذاك فف ولم يتمكنوا من من الانتقال فوسائل التعليم الحديثة التي تيسرت تساعد بإذن الله عز وجل على تحصيل أن أنواع من العلم وأذكر قصة أذكرها لما فيها من الفائدة الكبيرة أذكر في إحدى الدول الغربية لقيت أربعة من الشبان وكانوا يعملون في مصنع ملابس سبان مغاربة يعملون في مصنع ملابس في دولة غربية. ثم جلسوا معي وكانوا يطرحون أسئلة تدل على صلة بالعلم. لا, لا, لا تدل على صبغه عمال فقط لا علم عندهم بل تدل على صلة بالعلم. يسألون أسئلة طلبت علم. فأدهشني أمرهم. قلت لهم أجد عندكم نفس علمي وسؤالات علمية فمن أين لكم ذلك؟ قالوا لي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 لجميع علمائنا أشهد أن الإنسان يستطيع بإذن الله من خلال الوسائل التي تيسرت الآن أن, أن يحصل خيرا كما أنه وهذا نقوله عن ألم بعض القرى دخلت عليهم القنوات الفضائية دخلت عليهم القنوات الفضائية فأوجدت فيهم والعياذ بالله انحلالا شديدا وفسادا عريضا بعد أن كانوا في جهل بسيط أصبحوا في جهل مركب وفي ضلال وفي عماية وفي أنواع من الفساد دخلت عليهم من خلال القنوات فكما أن هذا الفساد يمشي من خلال هذه الأمور من كان في قرية واستفاد من الأشرطة أو من إذاعة القرآن الكريم أو نحو ذلك فهذا باب من الخير مبارك تيسر في هذا الزمان ويوجد الآن بعض المسنين في بعض القرى يفيدون من حولهم بفتاوى أهل العلم يسمعون نورا على الدرب ويسمعون إذاعة القرآن الكريم وحصلوا بإذن الله تبارك وتعالى فقها عظيما وخيرا كبيرا من خلال هذه المجالات نعم. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوق إليك